وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النال أما بعد حياكم الله تعالى جميعا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وجمعنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنته إنه تعالى جواد كريم الحمد لله رب العالمين قد من علينا بهذه المجالس العامرة الطيبة المباركة التي فيها ذكر له ثقف في دينه ومتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك كانت هذه المجالس تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة ويذكرها الله تبارك وتعالى في من عنده هذا حاله من يجلس للعلم ومن يريد أن يتفقه في الدين كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من يريد الله به خيرا يفقف في الدين هذه دعمة عظيمة حرم منها الكثير وامتن الله بها علينا فنحمد الله عز وجل أن شرفنا بهذا العلم ورزقنا هداية ليست لغيرنا فالحمد لله رب العالمين هذه أولى المجالس في شرح متن منظوم لأبي داود السجستاني ابن الإمام سليمان بن الأشعث رحمهم الله تبارك وتعالى إمام ابن إمام تتكلم عن العقيدة تتكلم عن العقيده لان السنه قديما كانت تطلق على مسائل العقيده كلها لان الدين مبني على العقيده فإن صلحت صلح جميع ما بعد ذلك جميع ما بعد ذلك من الاعمال هذه المنظومة هي نظم ليست نثر وهناك فرق بين المنظوم والمنثور في أن كلاهما يطلق على المتن والمتن معروف معروف عند اللهم استعان والمتن معروف عند اهل العلم بانه كلام مختصر يحتاج الى شرح المتن كلام مختصر يحتاج الى شرح هكذا جاء به أهل العلم رحمهم الله كان قديما العلماء يصنفون مصنفات وتصل هذه المصنفات لدرجات كبيرة من الورقات أو لعدد كبير من الورقات وهناك من يشرع في كتابة المطولات كما نرى في كتب الفقه وبعض كتب العقيدة وغير ذلك من العلوم فنظر أهل العلم لحال من يأخذون هذا العلم عنهم فأرادوا أن يبسطوا الأمر على الطلاب هل في صوت هل الصوت واضح طيب فأرادوا أن يسروا هذا العلم ويمهدوه للطلاب حتى يفهموا هذا العلم فنظروا فوجدوا أن أقرب ما يكون إلى طالب العلمين للفهم هو المتن لأننا كما ذكرنا المتن هو كلام مختصر يحتاج إلى شرح مثل مختصر معين إذا قرأته فهمته أو حفظته فإذا سئلت عن شيء فيه استحضرته وقلته ثم يأتي بعد ذلك مرحلة تفصيل وشرح لهذا المثل لذلك قالوا أنه كلام مختصر يحتاج إلى شرح المتن ينقسم إلى قسمين متن منظوم ومتن منثور والمنظوم هو ما يقع في أبيات كما هو الحال في متننا هذا كما قال رحمه الله تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيًا لعلّك تفلح هكذا هو المنظوم أبيات متعددة يأتي فيها الناظم ويذكر منهجًا معين أو شيئًا معينًا يريد أن يعلمه لغيره وهناك متن منثور أي كلام بدون أن يكون نظما كالعقيدة الواسطية والطحاوية والثلاثة أصول وغير ذلك فننظر إليه فنراه أنه كلام يقرأ بطبيعة الحال بدون النظر فيه في أنه ماذا نظم أو أبيات الشعر وبطبيعة الحال أن النظم أيسر للحفظ من النثر لذلك عكف أهل العلم جلهم على تصنيف المنظومات ونرى كثيرا من المتون المنثورة صنفت عليها منظومات كثيرة الوسطية لها نظم والطحاوية لها نظم والثلاثة أصول لها نظم وغير ذلك من المتون كثير من أهل العلم نظموا عليها وأيضا قديما العمريطي رحمه الله له منظومات كثيرة على متون مختصرة كما صنف على الورقات لإمام الحرمين الجويني ومثن أبي شجاع والآج الرومية وغير ذلك من المتون فإذن حتى نفهم ما معنى المتن وإذا قيل متن كيف نفهمه وكيف ندرسه وكيف نرد على أي سؤال يرد إلينا من هذا الوجه أردت أن أبين هذا أولا لأن هذا مهم جدا بالنسبة لطالب العلم الذي يريد أن يصل إلى مرتبة عالية في طلب العلم ويبدا بالتدرج فيه وعليكم السلام ورحمه الله الله الاخ الحبيب ابا ادم في طلب العلم لا شك انها مهمة ولا يستغني عنها طالب علم لأنه بدون منهجية لا يستطيع أن يرتقي السلم وسلم طلب العلم معروف عند أهل العلم قديما وحديثا لذلك دائما أهل العلم يبدأون بالصغار ثم يتدرجون إذا أراد أحد أن يصعد إلى السطح هل بمجرد أنه يضع قدمه نعم الله مستعى هناك لو قلنا بأنه يريد أن يصعد إلى السطح هل يضع قدمه مرة واحدة فيجد نفسه على السطح أم بد أن يتدرج على السلم حتى يصل إلى ماذا؟ حتى يصل إلى السطح هذا السطح لذلك أهل العلم لهم أصول ثابتة في معرفة منهج طلب العلم لذلك أخرج البخاري رحمه الله بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين قال الرباني هو الذي يرب الناس بصغار العلم قبل كباره هذا الرباني يرب الناس بصغار العلم قبل كباره يربي الناس ويربي نفسه على ذلك هو ما سمي ربانيا إلا بعد أن ربى نفسه على أخ الصغير قبل الكبير ولكن كونوا ربانيين وهذا حال سلفنا نضوان الله عليهم ومن بعدهم من العلماء الكبار في طلبهم للعلم تدرجوا فيه فنراهم إذا وصلوا إلى العاشرة نراهم يقولون بأنه ختم القرآن ثم قرأ متنا على شيخ معين فبدأ بقراءة المختصرات ثم تدرج في العلم حتى عرفا بحفظه وبتصانيفه وبعلمه وبورعه فهكذا العلماء لن يصل أحد إلى هذه المرتبة من العلو في العلم إلا إذا سار على ما كان عليه سلفنا رضوان الله عليهم هذا حق ونرى نمازج كثيرة لمن بدأ في طلب العلم وأراد أن يصل إلى علوه وما استطاع وما حمله كان عليه وليس له وكما أخرج مسلم رحمه الله تبارك وتعالى بسنده عن يحيى بن ابي كثير وهو من رواه الحديث الكبار رحمه الله قال لا يستطاع العلم براحة الجسد لا يستطاع العلم براحه الجسد هذا مهم ليس لاحد ان يقول أن اقرا فتاوى إمام معين مثلا يأتي بفتاوى ابن تيميه وان كان يعني لو فعل كل فعل لن يستطيع أن يفهم كلام ابن تيميه ما دام لا يعرف العلم فنقول مثلا ياتي بفتاوى احد من المعاصرين فيخرج يخرج على الناس ويقرأها ويظن بذلك بانه فقيه والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وقال ليس او صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه ليس بفقيه ربما يحمل بعض امور من العلم ولا يفقه فيها شيء ولا يطبقها ويدعيها فقط لذلك كان التدرج في العلم وطول الزمان فيه مهم كما جيء عن بعض أهل العلم بأنه قال واعلم بأن العلم بالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة لا بد من التذرج ولا بد من بعض الأمور المهمة وأثر عن الشافعي رحمه الله وهذا مشهور عنه وبعضهم قال لا ينتسب إلى هذا القول بصلة لكن الشاهد من الأبيات فقيل أنه قال أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص وافتقار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان هذه أمور 6 لو حصلناها حصلنا العلم الذي به نرفع الجهل عن أنفسنا هذا مفهوم حصلنا به الجهل الذي به حصلنا به العلم الذي به نرفع الجهل عن أنفسنا لأن طلب العلم ليس باليسير والعلم صعب كما سئل الإمام مالك إمام دار الهجرة ابن أنس رحمه الله ورضي عنه لما سئل هل في العلم شيء سهل ماذا قال هل قال مثل الذين يقولون الآن العلم لكل أحد العلم يستطيع كل إنسان أن يبحث في مسألة على الإنترنت أو غير ذلك فيصبح عالما فيصبح متعلما فيصبح طالب علم لا قال كلمات من ذهب فقال ليس في العلم شيء سهل العلم كله صعب وتلى قول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا المعنى واضح ومعروف وكلنا يعرفه والعلم ليس باليسير الذي إذا أراد أي أحد أن يتعلمه يدخله بدون متابعة وبدون منهج واضح وبدون أستاذ يتابعه. هذا ليس في علم الشريعة ربما يكون في علم غير علم الشريعة لكن لا يتحقق في علم الشريعة لأن الله تبارك وتعالى بيّن بأن لكل علم أصحاب ومتخصصون فقال تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والله تبارك وتعالى أشهد أهل, أهل العلم على كلمته وهذا من إبراز شرفهم ورفعتهم الله تبارك وتعالى رفعهم بها تبارك, تبارك وتعالى قال في آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فبدأ بنفسه تبارك وتعالى ثم ثنى بالملائكة ونعرف قدرهم وشرفهم ثم ثلثا بأولي العلم أي أصحاب العلم من الرسل والأنبياء ومن تبعهم وسار على ما كانوا عليه إلى أن تقوم السعر هذا شرف لهم هذا شرف لهم لذلك كان أصحاب العلوم لهم وحظ وافر في العلم وفي القدر وفي الشرف لذلك حذر النبي, النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يتخذون هذا العلم لهوا ولعبا واستخفافا وطلبا للدنيا وطلبا للرئاسة طلبا للمال حذر من ذلك وجاء في حديث مسلم رحمه الله في الثلاثة الذين تسعر بهم النار أول ما تسعر هذا الأمر وهذا حديث قوي جدا وهو فيه ذكر أن هناك رجل فقرأ القرآن وتعلم العلم فيؤتى به يوم القيامة فيقول ماذا عملت فيقول تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن وقرأته أو أقرأته فقال كذبت أو فقيل له كذبت بل تعلمت العلم ليقال عالم وقال فقرأت القرآن ليقال قارئ فقيل فأمر به فسحب على وجهه وأدخل النار نسأل الله أن أرحمنا برحمته وأن يحرم أجسادنا على النار آمين ولما سمع أبو هريرة رضي الله عنه هذا الحديث أغشي عليه عليكم السلام ورحمة الله أغشي على أبي هريرة رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث هذا حديث قوي جدا و من لم يتأثر به يشك في سلامة قلبه ففيه أمر عظيم وفيه تحذير بليغ ويدل على أن كل من تعلم علما سيسأل عنه وسيكون هذا العلم إما له أو عليه لذلك جاء ابن رسلان الشافعي في الزبد قال وعالم بعلمه ليس يعملا معذب من قبل عباد الوثن الثلاثة الذين تسعر بهم النار أول ما تسعر يعذبون من قبل عباد الوثن من قبل أن يعذب الكفار لأنهم أعلموا الناس بالحلال والحرام فكانوا يأمرون الناس بالحلال ولا يأتوه ويعلمون الناس أن نهي عن الحرام ويأتوه فكانوا أشر من غيرهم فلذلك كان التحذير من ذلك مهم والنبي صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين الرحيم بأمته الذي ما من شيء فيه شر إلا حذر الأمة منه وما من شيء فيه خير إلا بشرها به وحضها عليه لا بد أن نتعلم العلم وليس هذا حديث ينهانا عن العلم بل يشجعنا عليه ليس العبرة بأن إذا تعلمت العلم سأصل إلى ما جاء في الحديث لكن هذا يشحذ الهمم ويعليها في إخلاص العمل لله وإخلاص النية له هذا الذي يفرق بين الذي يريد الله والذي يريد الدنيا فطلب العلم لابد منه لأنك لن تستطيع أن تتقرب إلى الله عز وجل إلا بالعلم ولن يستطيع أحد أن يقول لك أنك تستطيع أن تعبد الله بدون علم لن تجد أبدا وإن وجدت ذلك فهو يكذب عليك فهو يكذب عليك فلذلك كان العلم واجبا علينا وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم لكن هنا ما معنى هذا الحديث أحد يعرف ما هو الفرض من طلب العلم ما هو العلم المفروض هنا في هذا الحريث المراد منه نعم المراد نعم أحسنتم بارك الله فيكم. العلم الذي يصح به العبادة إذا تعلمته استطعت أن أتعلم الصلاة والزكاة والحج والصوم هذه الأمور التي لا تصح عبادة أحد إلا بها لا أحد يستطيع أن يصلي وهو لا يعرف الوضوء ولا يعرف ما تصح به هذه الصلاة من الشروط والأركان والسنن وغير ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن نصلي كما صلى نصلي كما صلى وصلوا كما رايتموني اصلي صلوا كما رايتموني اصلي هذه الصلاه على سبيل المثال وإلا فكل فريضه مما فرضه الله تبارك وتعالى على المكلفين لها مسائل خاصة لكن العلم هو ما تستطيع به رفع الجهل عن نفسك, رفع الجهل عن نفسك كيف تصلي كيف تصوم كيف تحج العبادات المفروضة عليك لابد أن تتعلم أصولها تتعلم أصولها حتى تصح العبادة حتى تصح العبادة هذا بخلاف ما قبل العلم بالفرائض يعني هناك مسألة قبل تعلم الفرائد وهي الإخلاص في العبادة والتوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة كلها لأنه إذا صحت العبادة صح ما بعدها وإذا فسدت العبادة فسد ما بعدها فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن رضي الله عنه قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب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 توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص العمل له والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنك إذا أقررت بشهادة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله فأنت تقر بما جاء به وتتابعه فيه لأن من معاني شهادة أن محمد رسول الله كما أخبر بذلك وغير واحد من أهل العلم في رسالة الثلاثة أصول الإمام محمد بن عبد الوهاب قال طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع هذه معنى شهادة أن محمدا رسول الله فإذا أنت أقررت, أقررت بشهادة أن محمدا رسول الله تقر بهذه الأمور طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع أي شرع محمد صلى الله عليه وسلم لأنه وحي من عند الله تبارك وتعلم هكذا هو العلم هكذا هو العلم لذلك مهم جدا أن نبدأ بتحصحيح النية وإخلاص النية لله تبارك وتعالى ثم نأتي بعد ذلك بمعرفة ما فرضه الله علينا من طاعات فننظر فيها ونتعلمها ونسير فيها بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فذلك مفاتيح الخير هذه مفاتيح الخير لطالب العلم والله يرزق من يشاء بغير حساب فالله تبارك وتعالى إن رأى فيك خير وفقك لما هو أكثر منه كما قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أن يعلمه ويفهمه ويبصره ويعلمه دقائق الأمور في هذا العلم فالفقه عظيم في دين الله تبارك وتعالى وهذه المتون وهذه الكتب التي صنفها أهل العلم تدل على عظمة هذا العلم وعلى خدمة المسلمين لهذا العلم نرى هذا العلم بين مصنف وناظم وماتن ومختصر ومطول وغير ذلك من الكتب والمتون والمصنفات الكثيرة التي صنفوها رحمهم الله تبارك وتعالى لخدمة هذا الدين والعلم مستمد من الكتاب والسنة وليس غيرهما حتى لا يأتي أحد ويتعصب لقول فلان أو يتبع ويقلد فلانا تقليدا أعمى بدون نص شرعي فهذا ليس في دين الإسلام إنما هو كما قال ابن القيم رحمه الله في نونيته العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأيي فلان وقد أثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لبعض من كان يكلمه يوشك أو توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر هذا دليل قاطع على أنه لا أحد يتكلم في دين الله تبارك وتعالى مع وجود نص صريح كما قيل من أهل العلم أو كما قالوا أهل العلم لاجتهاد مع وجود نص لاجتهاد مع وجود نص أمامنا نص فكيف يكون الاجتهاد فيه ليس هناك اجتهاد وليس هناك مجالا للتفكر فيه ومجرد أن جاءنا نص قطعي بتحليل حلال أو تحريم حرام فلاجتهاد فيه هذا معروف وهذا مما مستقر في عقول الأمة كلها إذن هذا العلم جاءنا من كتاب الله تبارك وتعالى وجاءنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والسنة وحي وحي أي السنة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فهما وحيان من عند الله عز وجل كما قال الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي وكما جاء في الحديث ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وهناك أدلة كثيرة وقد صنف بعض أهل العلم أجزاء خاصة في إثبات أن السنة وحي ويكفينا هذا الدليل من القرآن فهو يرد على كل من زعم أن القرآن وحده يكفي كما يزعم القرآنيون والقرآن منهم براء عليكم السلام ورحمة الله فلذلك العلم مهم العلم مهم وبه تستطيع أن تذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والذب عن سنته واجب على الأمة لأنه نبي هذه الأمة وبلغنا دين ربنا تبارك وتعالى فالذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي يعتقدها أهل, الث... أهل, السن... أهل السنة والجماعة فهذا منهج واضح وصريح منهج واضح وصريح فلذلك لو استدتنا من هذه الكلمات حول العلم واهله وشرفه وغير ذلك لطال من المقام وإن كنت قد عزمت قبل دخول الغرفة ان أشرع في ترجمة للناظم ومنهجه في هذا النظم لكن قدر الله عندما أخذت اللاقط أحببت أن أبين لإخواني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيئا من فقه طالب العلم وكيف يرتقي إلى هذا الطلب وأهمية العلم هذا مهم وهذه الأصول وهذه القواعد لا بد أن يتربى عليها طالب العلم حتى لا ينتكس وحتى يسير في طلبه للعلم بدون أن ينظر خلفه دائما يتقدم لذلك قيل قولة مشهوره ثبت العرش ثم انقش ثبت ثم انقش لا ان يصبح عندك شيء ثابت ثم تؤصل عليه فإن كان هذا الأصل الذي تفرع منه أي شيء فتقول أن هذا الأصل مدام صحيحا فالفروع صحيحا وإن كان هذا الأصل فاسد فلا بد أن تخرج منه فروعا فاسدة وطالب العلم طالب العلم هذا هو الذي يتحدث عن الله يبلغ عن الله ويقف مكان النبي صلى الله عليه وسلم في الوعظ والتذكير والتعليم فلابد أن يكون على منهجية صحيحة وعلى عقيدة راسخة وعلى علم وافر صحيح وإلا فلا فالبلاغ عن الله عز وجل ليس بالأمر الهين والله عز وجل بيّن أن من أشد الآثام القول على الله بغير علم القول على الله بغير علم لذلك على طلاب العلم أن يتعلموا المنهج الصحيح منهج السلف رضوان الله عليهم ويتأصله في العلم تأصلا صحيحا لا غلوة ولا تشدد ولا إفراط ولا تساهل لا إفراط ولا تفريط ولا منهجية فاسدة وإنما يسيرون على علم وفهم فإن شاء الله تعالى في المرة القادمة سأبدأ في شرح ترجمة للناظم رحمه الله وأرد على الفرية التي قيلت عنه وأبين منهجه, منهجه في هذا المتن الطيب المبارك وأبين ما يدور حول هذا المتن من أمور ونشرع إن شاء الله تبارك وتعالى في شرح هذا المتن بما يوسره الله علينا من فهم وعلم فالحمد لله رب العالمين مبارك الله فيكم ونفع بكم وشكر الله لكم هذا الإنصاد وهذا الحضور الطيب والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك